وَلاَ قُمْتَ إِلاَّ مَعَ مُوسَى حَتَّى سَرَى بَيْنَ الْبِلَادِ فَمَا لَمْ يَلْقُوا طَغَرِبَ لَهُمْ طَرِيقًا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فغشيهم من اليم مما غشيهم فأتي وَأَحْضَنَ فِي الرَّوْنَقِ قَوْمًا وَمَنْ ذَا وَعَدْنَاكُم دَارَ نِيبَو طُورِ الْأَيْمَنَ